سَمَّوْا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ أُولَئِ الَّتِي تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَتُودِي بِكِتَابٍ من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من إِلَٰهٍ مَّن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِم كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ مَا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قُأَرأيتُم إِ كََ منِن عدِ اللهَّهِ وَكَفَتُم بِه وَشاَهِدَ شاهدُ مِن بَنِي إسر إلَ على مِلِه فَآمََ وَاسْتَكبرَر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 وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين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 وَلِكُلٍّ دََجَةُم مَِّا عَمِلُوا وَلِيُ وَفِيَهُ أَعمالَهُ وَهُم لا يُظلَمُون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون